بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات وأنزلنا فيها لعلكم تذكرون <تصفيق> الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأسة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وَالْ يَشْهَدَ عَذَابَهُ مَا فائِفَةُم مِنَمُؤمنِنِ الزَّانِي ل يَنكِحُ إِللاا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةَ وَالزَّانِيَة لَا يَنكِحُهَا إِللاا زَانٍ أَوْ مُشِْكَ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً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 وَالْقَامِسَةُ أَنَّ لَعَمَّةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْقَامِسَتْ أَن وَضَعَ الله عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَلَوْلَا فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ الله تَوَّابٌ حَكِيم الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم مكتسب من الإذ والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إثق مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمة في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم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 ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتال عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم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 وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ الذين آمنوا لا تتبعوا قطوات الشيطان ومن يتبع قطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر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 وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَابِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 يومئذ يوسيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات وَالطَّيْبَاتُ لِلطَّيْبِينَ وَالطَّيْبُونَ لِلطَّيْبَاتُ أُولَئِكَ مُبَرَّقُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ يَا دخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأمسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَبَخَّلُوا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ رُدُّوهُ فَارْدُوهُ هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا لَا تَدْرُونَ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِن أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذالكَ اَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُبْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, ويحفظن فروجهن وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على ديوبهن ولا يبدين ذين فهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائ بعولتهن او ابنائهم <visions on the bible> او امنائهم او ابناء عولتهم <cheated elder people> او اخوانهم او بني اخوانهم او بني اخوانهم او بني أَوَاتِيهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يُحَرَّمُوا عَلَى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 وَأَنْكِحُوا الْآَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَطْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْكِفِ والذين لا يجدون لكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتعون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مَا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُم وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهْهُ فَإِنَّ اللَّهَ مِن عَذِ ابْتِرَاهِ إِنَّ غَفُورٌ رَّحِيم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ قَالُوا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوري كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقض من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غرفية يكاد زيتها يطيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي لَهُ نُورُهُ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عليم في بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَلَاتِوَائَتَ إِذَاكَ يَقافُونَ يَوْمًا يَقافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُوهُ الظَّنَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا يَحْسَبُونَهُ فَإِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَسَّعَ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَن كُنْ ظُلْمًا فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ موجم فَوْقَهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا تُوقِدُ بَعْضٌ إِذَا أَضَاءَ بَدَا يَدَهُ لَمْ يكَد يغَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ لَ تَرَاءًا النَّ الله يُوسَب بحُ لَومًا في السمواتِ وَأَرض يوسَب بحُ لَومَ في السمواتِ وَأَرض وَقَرُ ص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 يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ كَمَا ثُمَّ يَجْعَلُهُ كَمَن فَتَرَى الوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَتَرَى الوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً كَالِم بَغَدِي فَيُصبُ بِهِ مَيْنَ يشَ فَيُصيب مِهِ مَيْن يَشَُ وَيَصّرِفُ وَن مَن يَشَ يَكَادُ سَمَا بَبِي يَهَابُ بِالْأَبَقَ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 يَمْشِي عَلَى مَقْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعَ يخلق الله ما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 الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرقون وإن يكون لهم الحق يأتوا إليهم الذعينين أفي قلوبهم مرض أم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 يقولوا سمعنا وأقعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطيع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفاترون أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجوا قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله قبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما مَا ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين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 ولا يمكنا لهم دينهم الذي ارتضوا لهم ولا يبدلنهم من بعد قوفهم ان يعبدون الا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم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 يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم من قبل صلاة الفجر وحين تضعون فيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح غوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من سَائِنَاتِ لا يَرْجُونَ لِكَ حَنفَ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ جَنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ يَدَهُنَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جَنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ يَدَهُنَّ غَيْرَ وَأَن يَسْتَعْكِثْنَ خَيْرٌ لَهُنْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيطِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ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 أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ قَرَاتِكُمْ أو, أَوْ مَا مَلَكْتُم 118. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا 119. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعفلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على إلا لم يذهبوا وإذا كانوا معه على أمر جامع إن لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولا إِذَٰلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات